فوات <تصفيق> <تصفيق> القيام سَاءَ وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ نَسِينَا أَن نَّصْرَ اللَّهَ وَالْعَطَاءُ فَخَنَّاهُمْ ضَلّ سُهُم وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا ولكن كذبوا ما قذناهم بما كانوا يشربون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم وهنا نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم فَآمَنُوا مَتَّ قَضَاءَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَتَّ قَضَاءَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَرَنِ الَّذِينَ يَرْتُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ أَلَوْ نَشَاءُ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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاتحين الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم معك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فسعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد رئتكم ببنهلة من ربكم فأرسل معي بني إسراء بها إن كنت من الصادقين فألقى أعطاه فإذا هي تربان مبين يده فإذا هي غيظار للناظرين ثنا دعهم قالوا أمر وقام وارسل في المدائن حاشرين يختوك بكل ساحل عليم الله الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احذر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضار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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَضَعَ الْحَقَّ وَضَلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَهُزِمُوا هُنَالِكَ وَقَلْبُ مُوسَىٰ صَغِيرٌ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ قَالَتِ الزَّعَمُ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذِنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ لَا خَصْمَ عَلَيْنَا إِذْ يَتَمَوَّهُ وَهَجُنَا مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقُلُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لم كان مسلِمين وَقَامَلَرمِ فَوْة الع تَذ ج وَقَوْمَون يُِدُوكِ العْض وَن وَكَهالهتَك قَا سَنُوقَسِلُ أَبنَاأَم وَلَحينِ الس وَإِن فَوْ فَو قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا ان الارضن ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض بما هم مرائي الله الله اكبر الله اكبر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 فَأَجِئْنَا أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْطٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوتِهَا وَمَنْعِهَا أَلَا إِنَّهُمْ مَا كَانُوا كِتَابَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ مُتَسَحَرًا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدِّمَاءَ وَانْتَمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فاتكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كَشَفْتَ عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقلنا منهم فأغرقناهم في اليمن ب بأنهُ كَزَّب ب بأنهُم كَذَّبُ بآياتِنا وَكَان وأَّ غافين وَأَرَتنَقَوْم الذي نَكَون الصَّفونَ مشارق الأغْض وَمغاار مَ مََّ ذطن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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم فيه إياك نعم وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يحكفون على أقنام لهم قالوا يا موت لنا إلها كما لهم آلهة قال إن إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متفروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبقيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجلناكم من آل فرعون يتوهونكم يَذَرُونَ ذُرِّيَّتَهُمْ يُقَتِّلُونَهَا أَفْكُم يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَسْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مُقَاصِدُ وَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ سَأَلَ أَخَاهُ عَارُونَ ٱنْفُسْنِي فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَجْعَلْ شَيْـًٔا مِّنَ ٱلْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ مُثَآلِمِ قَوْمِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِ رونا كان ابو فسوف تراني فلما تجلى رب الجلال فلما تجلى رب الجلال جان الذكر وصارت مثل عيق فلمبا تطا طال سبحانه سبحانه جل شوئ السماء قال يا موسى إني على الناس برسالات وبكلام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن القراط المستقيم قراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذَلِكَ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقارا حبضت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واجتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلموا ولا يزيد سليلا اجتخذوه وكانوا ظالمين ولما تقط في أيدي إدواء أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السين إياك نعبد وإياك نستعين اهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفوب عليهم ولا الظالمين موتى إلى قومه غضبان أسفر قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح واخد برأس أخيه يجره إليه قال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 الذين اتخذوا العجرة ينالون غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المخترين وكذلك نجزي المخترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا من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 ما يأخذتهم الراجعة قال ربي لو شئت أهلفتهم قال ربي لو شئت أهلفتهم من قبل وإياما أتغلقنا بما قالوا الزباب إني جاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفر لك وحبك وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء وشعر كل شريف ورحمتي وشعر كل شريف فسأكتبها للذين يتقون ويرتون الزكاة والذين هم بهاياتنا يؤمنون الله الله الله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 يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ويضع عنهم والأغلال الذي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واستبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَدْعُوا إِلَّا اللَّهَ, الله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 قراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين ومنه قوم متى أمة يهدون بالحق وبه يعزلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر وأوحينا إلى موسى إذ استدقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجتت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أولاك مشربهم وضللنا على الهم الغمام وأنزلنا على كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شدتم وقولوا حفقة وادخلوا الباب سددا نغفر لكم خطيئاتكم ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال في قرايتهم التي كانت حاضرة البحر اذ يعنون في جذب اذ تاثيهم حينانهم اذ تاثيهم حينانهم يوم تثبتون شرعا ويوم لا تثبتون لا شرع لهم كذلك نبلوهم فيما كانوا يفتقون واذا قالت امه مَا تَعذِبُونَ قَوْمَنَا إِلَّا مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَقَدْنَا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بِمَا كانوا يكتقون فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا فرجة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعتن عليهم إلى يوم القيامة من يتومهم سوء فكل سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقططعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون خَلَبَ مِنْ دَافِهِ مُخَلِّفُونَ وَارِثُ الْقِتَالِ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَذْنَى وَيَقُولُونَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُؤْطَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ وكتاب الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرت ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمثثون بالكتاب وأقابوا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ هُدُبُ بَهِيمَةٍ وَضَنَنُوا أَنَّنَا مُوَافِقٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ وَاَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنِ اسْتُبْدِرَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمًا قِيَامَةٍ إِنَّا كُنَّا عَن هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا وكنا ذريا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واشل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فانتلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واستبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المؤمن أولئك هم الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد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 والذين كذبوا بآخرين من في صفي فَلَمَّا أَسْقَلَتْهُ التَّعَوُّلُهُ رَبَّمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَهُ بُشْرًا كُرَّاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يشركون اي او هم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم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 ولا الضالين آمين. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول دون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا عن عبادته لا لَرِيمٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ شَأْنُهُ مَا يَتَّقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ فَإِذَا جِئْتَ تَسْكُنُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُمْنِصِرَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَهُ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمان إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله شَرَا وَلِتَطْمَئِنَّ مَن فِي قُلُوبِكُمْ وَمَن نَنصُرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب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 لهم الاذبا ومن يولهم يومئذ جبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه او متحنزا الى فئه فقدبا بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقاتلوهم و الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع علي ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنَسُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُّ وَلَن تُبْلِيَ عَنْكُم فِئَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَمَّا اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم قلبه وانه اليه تحشرون واستتر فتنه لا تصيب من الذين ظلموا منكم قف واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قم في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا واتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرطانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين َر يسبتُوكَ أَو يقَتُلوكَ أَو يُخْرجُوكَ وَيكُرونَ وَيَنْكُر الله وَيَنكُرونَ وَيَنكُرهُ وَلهَّهُ خَيرُ المكِرين وَإذا تُتلَ عَِّم آياتُناَا قَاوا قَد سَمِحْن لََ شَ ألَقُلناامِثلَه فَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنصِبْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَمْطِرْ عَلَيْنَا بَعْضَ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَن كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ الله وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, إن أولياء فذوقوا كل عذاب بما كنتم تكفرون وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيؤمنون حَشَرَتُهُمْ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى قد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة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 الله أكبر الله أكبر, أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير وقفر سوا والذي فجر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء ان احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وليبصرك ليوثق فذكر ان نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يقلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يخيا قد أسلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف صحوا في إبراهيم وموسى الله to okay. you all الحمد لله وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من والي ولا يعز من عاجي كبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من قشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن قاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في حيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاطك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتاة الأمر ومن مسي الطر ومن ضيق الصدر ومن حلول الفقر ومن عذاب القبر ومن العسر بعد اليسر وابن علينا يا مولانا بدوان العافية والسكر اللهم إنا نعوذ بك من خزيك وكشف سكرك ونسيان ذكرك والانقراف عن شكرك يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأطوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعود بنور وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا سخطك أو أن ينزل بنا عذابك لكن عتبى حتى ترضى لكن حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك اللهم يا حي يا قيوم انا نسالك ان تنزل علينا هذه الساعه رحمه من عندك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وترد بها غائبنا وتشفي بها مريضنا وترحم بها ميتنا وتقضي بها ديوننا وتهدي بها ضالنا وتصلح بها أملاءنا وتدخلنا بها الجنه وتدخلنا بها الجنه وتنجينا بها من النار وتنجينا بها من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا غوث المستغيثين يا ظوث المستغيفين ويا ناصر المظلومين كل إخواننا المنكوبين والمستضعفين في كل مكان كلهم في كل مكان وزمان يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك يا رب العالمين يا رحيمكم بهم رحيما يا لطيفكم بهم لطيفا اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا بفار يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم صلاة وسلاما دائمين أبليين تغمليين على النبي محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الثين